يم يا يوم اسمعيني يم يا يوم اسمعيني قلبي يا يوم انفطاء اسألك من جاوبيني أسألك من جاوبيني ما تريد دين الخبار ما تريد دين اح يوم يا اسمعيني يوم اسمعيني قلب يا يوم من فطا اساليك ما جاوي, جاوي ما لو ما جه عيونك مجهولين على كساه روح داوبها ونينك روح داوبها ونيني جاوبيني شيل جاوبيني شيل الدوا يا ابني بتروح امك لك يا من لا عليها يا ولدي كل من بال بالدهر كل من ضي بالدهر ويا بني تروح امك لك يا ملاء قمار هالجرع لها يا ولدي كل من ضد كل من ضد تشوف بعد عاني ولتشوفها بعد عاني قدهاي أولادي وأمار يلتموتي حس رضاوي وعينك تشوف في النهار وعينك تشوف يمّا يا يوم اسمعيني اسمعيني جاوبيني كلميني يمّا يا اسمعيني قلبي يا يوم يا يوم انفطا اسأليك من جاوبيني اسال ايش ما جاوبيني ما تريدين من تريدي تريدي تريدي يما ليش لقمة عيوب ني شو حظي يما ليش لقمة عيوب ني شو روح ذوّة ها ونينك روح ذوّة ها جاوبي شيء اللي صدى جاوبي شيء يا أمّا يا حبيبي يا حسين نور عيني يا فدوي يا ابني تروح كل من ضيع امك لك يا ملح اي جمار هالجرع لك هيا ويلدي كل من ضيب من ويا الزهراء كل من ضيب كل من ضيب كل من ضيب, كل من ضيب تشوفا بعدعاني ادها يوم في النهار بعد عاني أدهاي أولادي وأمار يل تموت حسر ضعمي وعانك تشوف في النهار وعانك تشوف في النهار وعانك تشوف النهار يا بعض الله اللي جرى هجمتي الطاغ صيري لك ثالي لكن أعظم وشك صورة موقفك في الطفل كنت رهني سيو كنت مالك أحد اللي جرى رجمتي الضاغية صيري لك ثانية لكن أعظم وشك صورت موقفك في الطفوف وانت رهلي سيوف وانت ما لك وانت ما لك أحد يوم يوم ما من بلأ يرحل اللي اعتلى مثل ما ين وجد جرح الزمان انت لا ترحلين تتركين الحسين من جرح للابد ياما الحسان ياما ما من بلد غير هل اللي مثل ما ين وجد جرح الزمان انت لا ترحلين تتركين الحسين من جرح للأبد من جرح للأبد <تصفيق> هجمة الطاغية صير لك ثانية لكن أعظم وش صوره موقفك في الطفو وانت رهن السيوم وانت مالك أحد وانت مالك أحد الله <تصفيق> يغو <تصفيق> ما من بلء غير هل اعتلى مثل ما ينوجد جرح الزمان انت لا ترحلي تتركيني الحسن جرح الزمان جرح الزمان انت لا ترحلي وتتريقين الحسين من جرح للابد من جرح للابد من جرح للابد من جرح, جرح واللي جرى هجمه الطاغيه يصير لك ثاني لكن عظم وش صور موقفك في طفو وانت رانيسيو وانت مالك أحد يجري هجمت الفاغية غير لك ثانية لكن عظم وشك صور موقفك في طفو وانت رانيسيو وانت مالك أحد وانت مالك أحد جم الحسين يم ما من بلد غير هل اعتلى مثل ما ينوجد فرح الزمان انت لو ترحلي تتركين الحسين من الجروح للأبد يومي حسين يم ما من بلد غير هل اعتلى مثل ما ينوجد فرح الزمان انت لو ترحلي تتركين الحسين انت لو ترحلي تتركين الحسين من جرح للأبد من جرح للأبد يا زغراء يا زغراء يا زغراء دريب صوابك قلبي لا ما يحتمك حذابك تسألوا سهم العدق صوابك تصوبونك في الجناح في العين ادري امك وادري بصوابك قلبي لا ما يحتمل العذابه تسالو سهم العدل صوابك صون ضونك في الجنان بالعين ولي يا ابو الشابه الخطيفه وانت على الكاربه المصيبه يا ابو التصيفه جفتك تكتب قبل يا تشفين جفتك تكتب قبل يا اه انا امك وادري بالوضع قلبي لا ما يحتمل عذابك خلو سهم العدق واضاك تصوبونك في الجنالك في العين والياب الشابة الضضيبة تنخضب وانت على كريبة والمصيبة يا أبو المصيبة جث تكتب قبلي التجفين جث تكتب قبلي التجفين قعدت الخطيبه وانت على الطريق والمصيبه يا ابو المصيبه <تصفيق> جيت تكتب قبلي التشفير جيت تكتب قبلي <تصفيق> هواي والله عندي جثه الدميه صدري يدوس اخو يقلو والله عندي جثة تنية صدري يدوس اخو يقلو ما تساوي عيونيش اتنية ما تساوي اللقمة يا حسين خل يحزبني ادعش كنا حريق خل لا دم على الوقت يجريك خل يحز بن يا نحري خل دمي على الوطف يا يجري قال لي يا يم على الرزق يا صبر تتركين حسين شو تروحين تتركين حسين شو والله عندي جثة قدامي ياه صدر يد والله عندي جته ديه صدر يد وسخيو والله يا خاطي ساوه عيونك ديه خاطي ساوه خلي حزب ندعش يا نحري خلي دمي على الوطن يا يجريم خلي حزب ندعش يا نحري خلي دمي على الوطن يا يجريم قال يا يمه على الرزق يا صبر تتركين حسينش وتروحين تتركين حسينك تروحين يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء شيعو محبو يا زهراء يا زهراء ما شاء الله يا زهراء يا زهراء انا امك ودريك صوابا قلظي لا ما يحتمل حذابك تسألوا سهم العدد وقابك صوبونك في الجنة وفي العين انا أمك ودريب صوابك قلظي لا ما يحتمل حذابك تسألوا سهم العدد وقابك تكفي الجنرات في العيين ولي يا ابو الشابة تخطيبه تنخضبه وانت على التعريبه والمصيبة يا ابو المصيبة جد تكتب قبلية تجفيل جد تكتب قبلية وا والله عندي جثه الدميه صدري يدو سخيو فلو مياه والله عندي جثتي تهمية صدري يدو سخيو فلو مياه ما تساوي عيون جثنية ما تساوي اللقمة يطلع الحسين خلي حزبني دع دعنا حري خلى دمي على الوضع يجري قال لي يوم على الرزي جاء صبري تتريكين حسيني شده روحي عندي جثتي دمية قدري يدوسي خيوك لومية ما تساوي عيوني شده ما تساوي اللطميه ملحسات ما تساوي اللطميه بعد بعد خلي حز ابن الدع يا نحري خلي دم على الوطن يجري خلي حز ابن دم على الوطن يجري خلي يوم على الرزق يا صبره ليا يوم اعلى الرزي يا صبر تتركين حسين تروحين تتركين حسين بعد نقول يا زهره يا زهره يا زهره يا زهره يا زهره لا تتعب عيونها يا زهره ودريب بصوابك قلبي لا ما يحتمل عذابك نسال وسهم العدا جوابك يضربونك في الجنا هو بونك في الجنا من الحيد ويلي يا ابو الشابت الخطيبه وانت على التاريخ والمصيبه جثتك تب قبل ايام تشفين جثتك تب قبل ايام